ان الذين يحبون اصواتهم من درس رسول الله اولئك اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الجدرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صدر حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يَا سِفُنٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 119. وإن أحسن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرع إليكم الكفر والفسوق والعصيان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 فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلعوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين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 وَجَعَلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاراد امنا قل لم تؤمن ولكن قولوا وإن أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يردكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن